الله هو رب كبير والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا الله هو رب كبير والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا جدا كريش الشوطي ما Shdo gjaldes që eksistor Shdo gjë që jetë nëshion Ja Allah të madhëron Edhe dita kur gjaldron Edhe nata kur mbulon Edhe i jetë kur nëdriqoj Ja Allah të madhëron Amor والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا أذنون يا قرنون صلى الله Bid-bidi kur këndon Ja Allah të madhëron Edhe qëlli kur gjemon Dhe rëfeja kur veton Edhe shiju kur pikon Ja Allah të madhëron Allahu akba u kebi Alhamdulillahi kathira wa subahana Allahi bukratan wa asyla Allahu akbar kibira walhamdulillahi kathira wa subahana Allahi bukratan wa asyla Emebashit salli ya Sa kanë detë e ocean, dhe insekte me milion, nja Allah të madhërojnë. Ty qdo gjënç pre madhërim, përveç sa njerëze ca gjin, shumë prej tyre jo nuk di, nu dhe zojti ja rahim. ربيا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا